بالنساء ثم ما بالكم بابنة الصديق وان تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تلبس ليس فقط تلبس الثياب الرقاق قال تشفوا ما تحتها هذا حديث واضح مع ما فيه مع ما فيه من فساد في سنده واضح انه لا يصح متنه ولا نسمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن احنا عندنا نقطة مهمة لا يمكن ان نكتشف حديثا باطلا في متنه الا وفي السند عله لكن صرنا نبحث عن السند لما شكتنا في المثل وجاء في قلب المحدث العالم البصير الخبير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التهمة لهذا الحديث وهذا سئل عنه جماعه من الأئمة أبو بكر الخطيب ذكر هذا في كتابه الكتارة ابن الجوزي ذكر هذا في مقدمة كتابه الموضوعات وممن فصل فيه قليلا لكنه مهم ابن القيم في كتابه المنار المنف فصل في هذا وبيّن أنه ربما يرد متن الحديث مع أن سنده يبدو للناظر إليه من غير علم أنه, أنه كشف. ومذلك يشكون في مثله وضربنا لكم مثالا أن الإمام البخاري سابقا ضربنا مثالا أن الإمام البخاري رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله إن عذاب أمته في هذه الدنيا ورده باحاديث الشفاعه لأن هذه الشفاعة أن أهل أن جماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عذاب هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة فالقول بأن عذابها فقط في الدنيا يخالف ما صح كذلك مما رده الأئمة وإن كان مسلم قد رواه وهو إن الله خلق السماوات من, من رواية كعب الأحبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صحيح مسلم أن الله عز وجل خلق الأرض والسماوات في سبعة أيام هذا حديث يخالف القران وان الله خلق السماوات والارض في سته ايام وليس في سبعه فرواه مسلم وضعفه البخاري واوقفه على كعب الاحبار قال هذا ليس من كلام النبى هذا من كلام كعب فوهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من اين علمنا انه وهم لما راينا المثنى يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف القران فضعفنا هذا هذا الحديث والخبراء وأهل الصنعة أهل الصنعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوه لماذا وأوقفوه على كام الأحضار لماذا لأنهم رأوا في متنه مخالفة للقرآن الكريم بالرغم أن الشيخ نانسي قد ضحوا هذا الحديث وذهب مذهبا بعيدا وهي أن الأيام المذكورة في هذا الحديث تخالف الأيام المذكورة في القرآن هذا تأويل بعيد ولذلك يقول ابن تيمية رضي الله إن مذهب المحققين يقول إن مذهب المحققين ومذهب الحفاظ الكبار كانوا يردون كانوا يودون الأحاديث ولا يتحسفون في التأويل ما يتحسفون في التأويل يعني ما يحاول أن يؤولها لتلتقي يقول هذه يقول في سبع ست أيام هذا الحين يقول في سبعة أيام لماذا نذهب ونقول إن هذه الأيام تخالف هذه هذا تأويل بعيد هذا ثم جاءت روايات تبين أنه موقوف وليس بالمرسول إلى النبي الله عليه لكن انبهوا على نقطة ما من هم هؤلاء الذين يحق لهم الحديث في المتون لما ضعف الاعتناء بالحديث فصار نقد المتون ضعيفا صار نقد المتون صار ضعيفا فنحن نجد ابن حجر نجد السخاوي نجد السيوطي نجد هؤلاء عندهم الضعف بل لم لا يوجد عند هؤلاء ما يسمى بنقد المتون وإنما نجد هذا الفن مشرقا قويا وضاء عند من عند الأوالي لخبرتهم بالأسانيد لأنهم خبراء بالأسانيد فهذا حديث كيف يوقفونه على الصحابي؟ ولا يرفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بهذا الحديث أنهم جاءهم من مئة طريق أو من سبعين طريق أو من خمسين طريق جاءهم فنظروا فيه فوجدوه مرقوفا فصارت عندهم الجرعان يردونه مع مخالفته فلما كما سيقول اذهبي لما طالت الأسانيين نقد المتون ضعيف وأما عند المتأخرين فنقد المتون لا يكاد يوجد هذا الباب وهو عدم نقد المتون على طريقة الأوائل فتح للمستشرقين ولاتباعهم ولأذنابهم الباب في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اولا زعم المستشرقون واذنابهم مثل احمد امين ومن تكلم في الحديث كمحمود ابو رائيه هؤلاء المجرمين ومن تبعهم من, من تسموا بالاسماء الاسلاميه وكانوا مشايخ في محمد الغزالي الحسن الترابي نشط إلى رد الأحاديث الصحيح إعمالا لنقد المتون بطريقه باطله فهم يردوا كل حديث لا يخالف العقل لكن أي عقل نحن قلنا إن الحديث يرد إذا خالف العقل الفطري خالف العقل الفطري وهو الفطره التي أجمعت عليها البشرية أما أن حديثا ما جاوك وهو يخالف عقلك كان على أنه لا يخالف العقل الاخر فلا ينتبه له. لانه خالف عقلك كان. واما العقل الاخر فقد فهمه، ومن ذلك ردهم حديث الذبابة. اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه، هذا ردوه. ردوه ولم يحتبروا امر الذبابة. ولا يستطيعون ان يبينوا اين الوهم في السند. لان شرط الرجل الذي يتكلم في السند أن فإن شرط الرجل الذي يتكلم في المثل أن يكون خبيرا بالاسانيد بحيث يبين لنا أي العلة أين وقعت وكيف حصل الخلاف فهؤلاء لا خبرة لهم بالاسانيد ولا بالرجال ولا بالجرح والتعديل ووقفوا عند المتون يردونها لمخالفة رقولهم بل ربما للحياء من أن تنسب هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وردوا هذا الحديث وردوا أحاديث كثيرة مثل إحمد أمين لما رد في كتابه ظهر الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام وهي كائنة قالوا هذا حديث باطل لماذا لماذا أبطلتم قالوا لأننا نرى أن النفوس موجودة بعد مئة عام من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الحديث يتحدث عن النفوس المنفوسة التي تكون في وقته وبنفعل فإن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واسل هو آخر الصحابة وفاة موتا ولم يعمر أكثر مما قاله صلى الله عليه وسلم فردوا لعدم سهمهم بالحديث فللأسس أهل, أهل الإثناد فقدوا ماذا أهل الإثناد فقدوا الخبرة بنقد المتون على طريقة الأوائح وصححوا احاديث حكم الحفاظ على بطلانها الحفاظ حكموا بطلانها انها باطلة واهل العقل وعدم الخبرة بالاسانيد خاضوا في المتون من غير علم فاكتدوا فان هذا وهذا خطأ هؤلاء على خطأ وهؤلاء على خطأ الصواب ان يكون الرجل بصيرا بعلم الحديث عالما برجاله عنده القدرة على النقد وعلى الجرح وعلى التعديل وعلى معرفة كلام الأوائل وعلى الخبرة بكلام أهل العلم في العلل والأسانيد وأن يكون خبيرا بالنظر إلى المتور وذلك لمن لمن قال عنه ابن الجوزي بأن يكون قد تشرب حديثا لذيذ يعني صارت له الخبرة بالحديث صارت له الخبرة بالحديث حتى صار الحديث يختلط بدمه ولحمه ف... لما يأتي حديث مكتوب يردوه. قلها هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل ال... أهل, أهل الحديث يعرفون من أين المدخل في أو الخطأ. فهم يردونه. وأما أهل الجهل فيسمعونهم يردونه ولا يعرفون من أين جاء الرد. فصار علم العلل عند الجهال كالسحر عند من لا يتقنه لا يعرف. يرد الحديث كيف, كيف رده وهو لا يدري يكون هذا الرجل من المحدثين قد حصلت لديه الخبرة بمعرفة الحديث ومعرفة طرقه فإن للحديث طرقا مسلوكة للحديث فإن للحديث طرقا مسلوكة إذا جاء من طريق غير مسلوك يقول لا هذا لا يعرف من هذا الطريق إذن المتن ليصح لابد من شروط سلاة لابد أن نختبرها أولا ان لا يخالف كتاب الله وان لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يخالف ما است المجمع عليها ثانيا ان لا يخالف العقل الفطري وان لا يكون ركيكا في لفظه كل الهليسه كل الباذنجان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام السخيف بيت الداء والحمى خير دواء من كلام الناس من كلام ابو القراء. الكلام من الطبيب الأول اليوناني فهمنا أن يخالف أن يكون لفظه ركيكا، لا يورف من كلام من أُوتِي من أُوتِي الجداله وأُوتِي القوة الله. هذا. طيب، الآن تكلم في مسألة ثانية وهي مسألة الحديث المرسل. نؤجل الحقيقة الحديث على المرسل، نؤجل الكلام على الحديث المرسل لوقته، لأنه سيتكلم عليه. قال فإن كان مرسلا، بس مقدم ما هو المرسل. هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذه الشروط التي تقدمت الشروط في الاسناد والشروط في المتن هذا ليكون الحديث مقبولا أخذ وصف الصحة ولكن الصحة على درجة واحدة أم على درجات لكن الصحة على درجات على فهمنا لكن إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف التي قلناها وهذه الشروط أخذ الحديث وصف الصحة والقبول ولكن هناك الحديث الصحيحة على مراجع. إذن الحديث المرسل، الحديث المرسل لماذا ما هو الشرط الذي انتقض فيه هو شرط الاتصال لأن التابعي لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الاتصال هذا ذهب الاتصال في هذا الباب هل يؤثر أو لا يؤثر قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به خلاف اما الاحتجاج عند اهل الحديث فهم مطبقون على عدم الاحتجاج بالمرسل اهل الحديث مطبقون ان المرسل لا يقبلونه لا بد من الاتصال واما اهل الفقه فعلى خلاف فهناك من يقبل المرسل وهناك من يرده وهناك من يقبله بشروط على ثلاثه اقوال نشرح هذا ان شاء الله في المرسل نفصله عند حديثنا عن المرسل هناك من قبل المرسل واحتج به كالحنفية والمالكية هناك من احتج به بشروط كان يكون من كبار الصحابة كما قال الشافعي وسنبين عندها من هم كبار التابعين ما إذا كان من كبار التابعين سنبين هناك من هم من وسنبرجن إن شاء الله عز وجل وشروط أخرى يقول بها إذا كان قد أتى من طريق آخر موصول أو إذا كان قد أخت الصحابة بمعنى أنا يقولهم المحس ابن حزب. المحس يقول إذا جاء المرسل وقد أجمع الصحابة على القول به يعني أجمع على استدله فإن فإنه مقبول ويحتج به هذا نأتي إليه إن شاء الله الزوج في المرسل عندما نبين معنى الإرسال وكلام أهل العلم فيه وكذلك نبين الاحتجاج به قال فإن كان مرسلا فبالاحتجاج به اختلاف هنا جاء للنقطة قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة الحقيقة إن هذا الفن أتكلم في هذه المقطة هنا يقول قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها هذا الفن هو فن من؟ هو فن الحديث فلا ينبغي أن يدخل كلام الفقهاء في الحديث لكن أفضوا إن هناك من العلل ما تكون قادحة وهناك من العلل ما لا تكون قادحه يعني أن يأتي حديث جاء من طريق المرسل وجاء من طريق الموصول وعلمنا حفظ من وصله فهي إلا يقول اهل الحديث عنها عله لكنها لا يرد بها الحديث فهي إلا لا يرد بها الحديث أن يكون هناك كما قلنا انفراد لحافظ ثقة لم يخالف فيه فهذا على الصواب أنها مقبوله إذا من الدرجة الأولى الانفراد بلفظ في الحديث او بحديث انفرد عنه ولم يأتي من الحديث انكارا لهذا الانفراد فحين هذه الا عند اهل الحديث لكنها إلا لا توجب رده بخلاف ما لو كان الانفراد قد حكم اهل العلمي على هذا الانفراد بالشذوذ فهي الا مرفوضه لكن لو لم تكن كذلك فهي إلا عند اهل الحديث لكنها الا لا توجب رد الحديث كان من علل حديث انما الاعمال بالنيات الانفراد فهو غريب فرد غريب فهي عله لكنها الا لا تجيب الانفراد لا لا تجب الرد ولا تجيب التضعيف فهي عله فاذا قال اهل الحديث عن حديث بانه معلول وتكون هذه العله قادحه ينبغي على اهل الفقه ان ياخذوا بها لكن اهل الفقه يتوسعون في الاخذ عن اهل الحديث من هنا نرى تساهل اصحاب السنن في ذكرهم الحديث الصحيح وما يقاربه وما يشبهه والجيد والصالح نراهم ياخذون لحاجتهم اليه لكن اهل الحديث يعلونه تعالوا الى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نرى أهل, الحديث نرى اهل الحديث يطعنون فيه ويشدون عليه ولكن لان هذا الاسناد قد جاءت به مسائل عظيمه في الفقر وليس يقول ابن سيلية يقول فإن الفقهاء فإن فتوى الفقهاء مدارها على هذا الاسمال هم يحتاجون إليه فهو إن كان هذا الحديث ليس بدرجة الحديث الصحيح المتفق عليه المجمع عليه ولا حصل درجة الصحيح في ادنى مراتبه لكنه حديث قريب من الصحيح وهو الذي سيسميه بعد ذلك العلماء بالحديث الحسن فأخذوا به فعلنا عند أهل الحديث بعلة لم توجب رده وبطلانه لكنه علم فاضطر أهل الفقه للأهل به ولكن هذا الفن ينبغي أن يبقى قاسرا على أهل الحديث هذه نقطة المشروف وأول أنا ذكرت هذا إن أول من صاغ علم المصطلع على طريقة الفقه هو الخطيب البغدادي كما نبه على ذلك ابن رجب في شرحه للعلب يقول سأقرأ لكم النص بأهمية يقول ثم ان قال لما ذكر قضية زيادة الثقة هل زيادة الثقة يعني الثقة أن يروي شيئا زائدا لم يروه بقية الثقة هي مقبولة عند أهل الفقه مقبولة دائما عند أهل الحديث لا قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة بقول وقد صنف في ذلك أي في ماذا في الزيادات في زياده الاتصال وفي زياده عن الارسال الاتصال عن الارسال والاتصال عن الانقطاع يعني هناك احاديث جاءت من طريق مرسل وجاءت من طريق اخر انها موصوله وقد صنف في ذلك الحافظ وابو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الاثري تمييز المزيد في متصل الاثري وقسمه قسمين احدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة إذا الخطير في هذا الكتاب ميز هناك زيادات مقبولة وهناك زيادات عن طريق الخبرة عن طريق الممارسة عن طريق الإتقال ومعرفة مراتب الرجال والرواه قال أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها الثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها إذن ميز قال ثم إن الخطيب هنا الذي وإلى ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتابه الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواه في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقه على طريقة من؟ على طريقة الفقهاء كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد وقد عاب ايضا الكلمة وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية محدثي الفقهاء نقد الخطيب في كتابه تمييز المزيد لأنه جرى فيه على طريقة المتحدثين على طريقة المحدثين وقبلوا ما قاله في الكفاية لأنه كان على طريقتهم هذه العبارة التي أحببت أن أذكرها لكم وإن شاء الله عندما نأتي إلى الحديث المعلل والشاك والمنكر نضرب لكم عنثلة كثيرة فماذا مرت الشرحاء إذا نوتسله العبارة وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والإلة وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من الحلل يأبونها وهذه الكلمة أول من كتبها هو أول من كتب هذه اللفظة هو أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته لعلم الحديث وانتقدت هذه الكلمة كيرا قال ننتهي فالمجمل على صحته إذا المستصلس من الشذوذ والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدلة وعدم تدليس أما تدليس فيأتي ثم دخل في مراتب الصحة وهذه المراتب مهمة جدا هذه المراتب مهمة جدا لأن لأنها تدلنا على أن الصحيح ليس على مرتبة واحدة مقراها فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا مجمع عليه أو منصور ابن المعتمر منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخاعج عن علقمة بن يزيد النخاعج عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث فيه تابعيان وهما إبراهيم النخاعج وعلقمة وعلقمة من المخضرمين وعلقمة والأسود هما من خيار أطحاب المسعود أو الزهري عن سالم من سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم بعده معمر عن همام بالمنبه عن أبي هريرة معمر اليمني وهذا الإسناد معمر عن همام عن أبي هريرة أكثر ما ترونه في مصنف عبد الرزاق لأنه سند يمني أو ابن أبي عروبة عن قسادة عن أنث ابن أبي عروبة عن قسادة ستسج عن أنث أنزل الملك الصاحب لماذا أنزل مرتبة لماذا أنزل مرتبة لأني لأن قتادة مدلق قتادة مدلق لكن أصح أوثق الرواة عن قتادة هو شدة أوثق الرواة عن قتادة هو شدة بن الحجاج وأكثرهم رواية وابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة اسم. وهشام الدستوي هشام الدستوي ثلاثة هؤلاء هم أكثر الناس رواية عن من عن قتاده وأضبطهم من الشعبة لماذا لأن الشعبة كان يحرم التدليس قتاد مدلس فكان ينظر إلى فمي قتاده هل يقول حدثنا أو لا فإذا قال حدثنا كتب حديثه وإذا لم يقل حدثنا لم يكتب حديثه فقل حديثه عن أنس لكن جوده قتاد عن قتادة عن أنس لكن قل حديثه عن قتاد عن أنس ولكنه جوده وذلك اعتبرت جميع الاحاديث الذي رواها شعب عن قتادة عن أنف ليس الطاهرة كلها طاهرة قتادة سنة إلى قضية التجليس كلها صحيه ولكنها أعلى درجات الصحة عن قتادة لأنه جودها بأن صرح بالتعديد أو ابن جريج عن عطاء عن جادة وهذا حديث مكي سند مكي هذا روى لها البخاري ومسلم المجمع عليها والثانية روا لها فيها البخاري ومسلم معمر عن همام روى البخاري ومسلم سعيد بن أبي عروبة عن قتل روى لها في هذا السند البخاري ومسلم ابن جرج عن عطاء عن جابر روى البخاري ومسلم لكن المرتبة من الصحة الثانية انفرز بها مسلم لم يروي البخاري لها إلا ما يأتي من العلاء بن عبد الرحمن عن نبيه عن نبيه هريرة وابكر بن عياش ف. روى لهما البخاري ومسلم العلامه عبد الرحمن أكثر البخاري منه وأما سماك عن عكرمه عن ابن عباس فرواه لم يروي بهذا السند للبخاري البخاري ولا مسلم لكن سماك رواه البخاري ولم يروه له رواه مسلم ولم يروه له البخاري سماك بن حرب رواه له مسلم ولم يروه له البخاري وعكرمه رواه له البخاري ولم يروه له مسلم وسماك بن حرب عن اكرمه في الحديث يزور في حديث وهم كثير من الائمة تكلموا على هذا السماء اما الليث وزهير عن ابو الزبير عن جابر فهذا لم يروي البخاري لابو الزبير شيئا البخاري ما روى لابو الزبير ابو الزبير هو محمد المتدرس الأسد المكي هو يقول روى له الجماعة في الاسفل خطأ لم يروي له ابدا البخار ابو الزبير وثقه كل الائمة الا شعبها وتكلمنا تكلم عليه شعبة كلاما شديدا حتى كذب ولم يصب شعبة فإن شعبة من المتشددين وسبب الكلام عليه وجده يوما يتخاطب مع مع باع فصدق الباء وكانه شهيد هذا لا يكذب به كذب وما أبو الزبير فتق طبعا أبو الزبير عن جابر هذه هذه الصحيفة تكلم عليها جمع الأئمة على اعتبار أن أبو الزبير دلت عن جابر أحاديث وهذا نتكلم عليه في المدلس بالتفصيل نصرة للإمام مسلم في الصحيح لأن بعض العلماء من المتاخرين كالشيخ ماصر ضعف كثيرا من الأحاديث من طريق الزبير عن أبو الزبير عن جابر ولم يصل بحجتي لأنها جاءت من فقال غير صحيح غير لم يتكلم أحد ممن نقد الصحيحين عن هذه الصحيفه شيئا لم ينقذ أحد لأبو لا مسعود دمشق ولا قدر قطر في الزمات وتتبع ما ولا أحد نقدها إلا كلمة قالها الذهبي فتعلق بها الشيخ ناصر رحمه الله وصار يضعف كل حديث جاء من غير طريق الليل عن ابي الزبير عن جابر وجاءت بالعنعنة ليس بالتحديث ضعفه غير صحيح أو أبو بكر بن عياش عن أبو إسحاق هذا أبو إسحاق السبيعي هذا إمام اكثر من الرواية عن المجاهد اكثر وهو اتهم بالتجليل ابو اسحاق السبيعي لماذا اكثر من الرواية عن المجاهل لانه رجل كان مجاهد وطول عمره في الارضة فيسمع عن من لم يجلس للتحديث فيروي ارجال لا يعرفهم من جلس في الحواضر وروا له البخاري ومسلم بالعنعنة وهذا سنبينه في التجليس أن من روى عنه البخاري ومسلم بالعنعناه لا يضعف حديثه مثل التدليس والثاني العلاو بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وهذه لم يذكرها البخاري وإنما روى فيها روى مسلئا علاو بن عبد الرحمن لا ذكرها العلاو بن عبد الرحمن ذكرها البخاري صحيحة. كل ما في صحيحة وقد تكلم في العلاء قليلا فنزلت مرتبته عن درج الدرجة الأولى المجمع عليها ولكنها من المرتبة الصحيحة هذه فائدة جليلة ذكرها لنا الذهبي هنا لأنه ذكر لنا أن الصحيح مراتب وأنه ذكر أن من مراتب الصحيح رواية أبو الزبير عن جادر والزهير عن واللي الليل وكذلك العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فهذه أسانيد أرجو لإخواني أن يهتموا بها لأنها كثيرا ما تردو الصحيحين وكذلك في غيرهم طبعا هناك من كتب كالإمام الحاكم كتب اصح الاسانيت انتقدت هذه ولكن بالخبرة وجد ان كل اهل بلدة يصححون حديث بلدهم كما ذكر هذا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح شكر لكم كيف كل اهل بلدة يصححون السند الذي يعرفونه لانهم يطمئنون لرجال اكثر من اطمئنان من غاب عنهم قال ابن حجر وتوضيح هذا أن كثيراً ممن نقل عنه الكلام في ذلك أي فيما في هو أطح الأسنين لم يتحدث في هذا إنما تحدث بعضهم قال وتوضيح هذا أن كثيراً ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده وذلك لشدة ائتنائه ويأتني بهذا الإسناد فهو يحتبر وذلك يصبح الإطمئنان أعلى من غيره فروينا في الجامع للخطيس الجامع للخطيس مطبوك من طريق أحمد بن سعيد الداريني قال سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة هشام بن عروة إمام منفق عروة بن الزبير الذي تربى في حجر عائشة لم ير النبي صلى الله عليه وسلم هو من التابعين فيروي عن عائشة خبرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأفلح بن ثمين عن القاسم عن عائشة افلا بن همي عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عائشه رضي الله عنها وسفيان من الثوري العراقي عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشه يعني من اصح الاحاديث رضي الله عنها أيهما احب اليك يا بن الجراح من اينا عراقي فمن احب الاحاديث الي سفيان عن المنصور المؤتمر عن ابراهيم النخعي عن علقمة او الاسود لكن عن علقمة الكثرة لان روا روى اكثر عن عائشة هذا احده قال لا نعدل باهل بلدنا احدا بالرغم كما ترى لو اردته من جهة دراسة اخرى فمن الاعلى اسنادا الاول والثاني اعلى منه هذا طال الاسناد فيه طال الاسناد اما الاول هشام العروة عن ابيه عن عائشة الثاني أطلع بن رميز عن القاسم عن عائشة الثالث ماذا؟ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقب عن عائشة ما ذلك ما عدل به حديث أهل بلده أحدا قال عبد المسعد الدارمي فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أحب إليا هكذا رأيت أصحابنا يقدمون وللناظر المتقن في ذلك ترجح بعضها على بعض ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الاسناد على غيره وقد ذكر المصنف من ذلك خمسة تراجم إلى آخره وموجود عندكم في البائث الحثيث ذكر الشيخ أحمد شاكر ما ذكر من أصح الأسانيد ها؟ ما ذكر من أصح الأسانيد وترجع إليها ولا ضرورة لقراءتها هنا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 وعلى من تبعهم بأحسان وهدى الهوم الدين جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم امين امين ذكرنا البارحة المسائل الثالية عند حديثنا على درجة الإتقان عند أهل الإن وذكرنا أن الإتقان على الجملة يختم إلى, إلى ثلاث مراتب هي مرتبة كثرة بفضل الله عز وجل من المشهورين بالحديث المشهورين بحمل هذا الحديث والعناية به فهم أوائل الأوائل الأول من طبقات الحطار وتستطيع أن ترجع إلى كتاب العلل المطبوة من كتاب العلل بن المدينة لتعرفوا الشيوخة وتلاميذهم والحفاظ ومراتب الحفاظ وكذلك ترجع إلى كتاب شرح العل ال الكرمي لبرجل الحمد الله في ذكر طبقات الحفاظ لكل شيخ الطبقة الأولى هي طبقة الحفاظ وهؤلاء مشهورون الطبقة الثانية هي طبقة من قصة قليلة لكن لم ينزل حديثه عن مرتبة الاحتجاج وهذا يبين لنا أن الصحيحة ليس على قسم واحد هناك المجمع على صحته وهناك الصحيح الذي يسميه الأئمة من الصحيح ويحتاجون به ولكن مرتبته تنزل عن مرتبة المجمع عليه والمرتبة الثالثة من درجات المتقنين أو الدرجات الثقات الثقات وهم درجة ممن لم يتهموا ولم يتكلم عليهم بجرح ولم يشتهروا بالطلب وقلنا إن هؤلاء إذا جاء توثيقهم فهم ثقات وإذا لم يأتي توثيقهم عن أحد فإذا أهلي فإذا قلنا جليلة موجودة في كتاب الموقظة للذهبي أن الرجل إذا لم يشتهر بالطلب وسكت أهل الحديث عنه وقل حديثه وقل الرواة عنه على كسمية أهل الحديث بالمجهول أو المستور له فإذا روى له البخاري ومسلم فهو من قبيل التوثيق له وإذا روى له أهل السنن فحديثه حديثهم حديث الواحد الواحد فحديث الواحد منهم جيد فهمنا؟ تكلمنا عن هذا ثم تكلمنا أن الإمام الواحد من الثقات يروي عنه جماعة من لا يكونون هؤلاء على مراتب. ذكرنا مثالا الإمام الزهري محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله وما وكيف قسم كما ذكر ابن وكيف قسم العلماء كما ذكر ابن رجب في شرحه لعيل الترمذي كيف قسم تلاميذ الزهري إلى إلى خمس طبقات واضح الطبقة الأولى هم طبقة الحصاف المتقنين ومعفول الصحبة الدرجة الثانية وذكراء من امثلتهم بسرعة نعود إليها بسرعة مالك, مالك وثيان بن عيلينا شعيب وقيل وهكا يونس معمر عبيد الله بن عمر المصغر والطبقة الثانية هم طبقة الحصاف المتقنين لكن لم تفر صحبتهم كعبد الله المبارك والأوزاع الطبقة الثالثة هم من صار صحبته هو خص حضه كطبقه كفتيان ابن حسين ومحمد بن اسحاف والطبقة الرابعة هم طبقة آه الذين آه من غير الحفّار وكثر خطأهم وهمهم والطبقة الخامسة هم طبقة المتروقين واضح إذن على هناك كلام على الرجل بالإجمال هذه نقطة مهمة انتبهوا لها هناك كلام على الرجل بالإجمال وهناك كلام على الرجل بالتفصيل كتب كتب الرجال التي ذكرناها عن الذهب لا يهتم بالتفصيل الذهب في كتبه في الكاشف وفي المغني وفي الميزان لا يهتم بالتفصيل على خلاف ابن حجر فإنه في كتابه التقييب اهتم بالتفصيل مثلا سماك بن حرب هذا رجل صدوق سماك بن حرب رجل صدوق على الجملة هو رجل بالمطلق هو رجل صدوق ولكن عند التفصيل لا بد أن نميز هذا الرجل مرتبة حديثه بمن روى عنه قديما كرواية سفياني، الثوري ورواية شعبة رواية القدماء عنه أحسن من رواية المتأخرين هذا هل... تفصيل عنه في المطلق هو ماذا سماك بن حارم طدو ولكن عند التفصيل رواية القدماء عنه أحسن من رواية متأخرين كرواية الشعبة والثوري أحسن من رواية غيرهم رواية, سما... رواية, المتأخرين, عنه رواية المتأخرين عنه من غير طريق الكريمى مرتبة ثانية رواية سماك ابن حرب رواية المتأخرين عنه عن غير اكرمة أدنى من مرتبة رواية الشيوخ القدماء كسفيان وشعب عن غير اكرمة فنزلت المرتبة إلى مرتبة ثانية وهي رواية رواية من تأخر سماوه عن غير اكرمة الطبقة الثالثة المرتبة الثالثة من حديث سماك مرتبة من روا عنه متأخرا عن عكرمة. هذه رأينا أن عكرمة أن حديثه يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رواية القدماء عنه. من روا عنه قديما عن غير عكرمة. الرواية الثانية رواية القدماء عنه عن رواية غير رواية غير القدماء عنه عن غير عكرمة. والمرتبة الثالثة هي رواية. مرة وعنى كلمة حديثه عن عِنى كلمة فيه اضطراب كما سمعت عند شرحنا لسنهه الذي ذكره الإمام الذهبي إذا يقال في الرجل كلاما مجملا مطلقا وحين التفصيل لا بد أن نعرفه فإن الزهابي في كتبه لا يهتم كثيرا بالتفصيل ابن حجر في التقريب لا يفصل بالرغم على بالرغم من عبارته الموجزة إلا أنه يفصل في الكلام على الرجل فهمنا؟ إذن الرجل من المحدثين لا ينبغي أن نعتمد عليه ما قيل مطلقاً لا بد أن ننظر من التفصيل في حديثه فهمنا هذا؟ سفيان بن حسين هذا إمام فقر حدي... نعم في حديثه اضطراب ولكن في روايته عن الزهري فيها اضطراب روايته عن غير الزهري احتج بها مسلم